ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب استعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 فاعترفوا بذابهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يقشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور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 فلما رأوه ذلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتوا به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن